شفعاد هي إرجالية هي ودينها إلهه ويدسته أيه أمادي لجو كل دريري شفع قط مركنabic أو شفع قط أو خلق قرن أو شفع قط أو يمر. من ذلك مدوه. وحكم ذا شفاعتك يعني حديثة أي سفته شفاع لأهل الكبائر من أهل الإيمان يعني ذك الكبائر تيظنوا توهم كلن تاع مؤمنين تاع إن أشفعي النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم عليه تاوى له وذاكء مؤمنين كل ويله وذاكء ذاتك مؤمنين تأ أهل إن النار تلاجسوا صاروا شفاعي إركلجسوا صاروا إلهي بنا سبحانه تعالى كم أموس يقوليها شفاع قاضية يقوليها الله شفاعة قاضية رواه الحديدي وح كم ذاك يبه صلى الله عليه وسلم عليه ذاتك شنذا جلا شنذا هرت الجيلتان أول من يدق باب الجنة إذ أجه الرس إذن ضلبيا إشنه الله فريض وإستجوه مؤمنين عديس أي مركك دي بقاليه حديث اشنه الله جلنا دتك اشنه الله مركدي درتشات كشنه إلا قريلا ودرتشي صر معناه دتك اللي جيو درتشي كلا قريلا يا شفاعات كقيبه هذا أي كمتاع يعني وقيبه بلنتاع قيب بضم بعمرك اللي يسولف يقول يا قيبرة على مرك ضدنا واقح بين بين الطفريط والإفرات ضدنا حد جد بيكوسمايا ضدنا واق كجابيا ضد حد جد بيكسمايا كوسمايرو وح كرجع شف على عديب وح ضد كمان تأدنيه دش وقعد أما الشير خلنا نقوله أما ولي أما ملك خلنا نقوله أما رسول خلنا نقوله واحد عنده هذا كتيره هذا بقى كسي قي هذا بقى كسي تلاجلي كرت وهذا بالجوز أنا كورة بعقدة دون الله عرنا يمان واحساس وكلي كديه وازوبيه رأيه ضلكن كده معنا واحد ويان بعض الشفاعة وحلي إلى هذا معنا إلى سبحانه وتعالى فوق هذه سؤوه حد قديم مرضا أنتي وذين معه الشفاعة هذا شروط وشرع يقولي أصلها الشفاعة هذا إلهي بقى إسكال كل لكن آخر أي دعاء شفاعته هذا آخر دعانا روح شفاع قاد يوأين المؤمن الموحد يه إلى شفاعت على كم أو شفاع قاديلان روح الله شفاع قاد ين إله يوأين ويحدده وحديث ك شفاع الله حكوص أرى النبي صلوات الله عليه مركي ليراد شفاع أي وح له حدده يا ضرب له حدده له حد حد به النبي له حدده صلوات الله عليه روح الله موحدة ومعناه إيمان قصوى لنتوانيوين أو مشرك وانوسرهين مارس شروطها زي ذا والشفاعة شفاعة التي شفاعة ادخرها أوكيديي نبي ولهم مضى أوكيديا حق حق وي. كما روى سيد الوري في الأخبار أحاديث سيد الوري أحاديث متواثرة سيد القصوى أرورتين وقد علم الله تعالى إله وحده جل فيما لم يزل وحش كذول وحش هريد أها ما يسمع على هذا عدد من يدخل الجنة و المثاق بلنك الذي بلنك سأخذه الله الله ألأه و تعالى و كان من آدم آدم و قاله إيا و درية عرورت سنحق و نسعون حقه بلنك إلهي آدم و سو سنحق و قاله نسعون و أحق الله سبحانه وتعالى و ألأه و شيء و خذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلا شهيدنا على أنفسنا تزوي قالوا بلا شهيدنا أنت قل يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين سمعين تزوي معناها سيد أحاديث كتوزي حديث مسند أحمد يقيل كتوزي الله سبحانه وتعالى أنتم صنابورين مخلوقات خاصة البشر كأنتم أدم أنتم عروطي كسوس صارعي إن الله إنت بالان دونته أبور مدونته أنتم سوس سوس ربي سبحانه وتعالى ورحقو قريسي ربيني مديس ماشي ده سو مرقاتك متى يدين أمق أو, أو بلنك إن الرب جينا مركسي رهدين على أنفسنا يعني النفط النظانو كمرقاتك يعني أو النفط أديكنا ربنا وأنكاجا مركنتك عليه ساص إجدا مركنتك عليه مركى مراك فران كذب أيه ربى مركى مراك فران كذب أيه ربى سبحانه وتعالى عليّ يعني وح كعلي سيد مركى ورأي عين مركى سأقدر كذى قضيه سيقصو أنا أنا الروح والبقوتي وإله أقتلى جلاب مركى أبوري الله لا جل ويهو رزى ويهو رزى أما هاللي يدهو الروح والباء فيه نبر كيس على أما هاللي يدهو واسيد حديث Nabiyullaahi Aadam dhabarkiisay ay caruurtiisa laga soo ururiyay oo ala su keenay sida ahadiis uu ay ku tusayso markaasuu wax weeyaan marag galiyay oo ballanta iyada ballanta markaa laga qaadayna ujeedadalaha waxay ahayd وحنا الناوية دابا ونسكها المنصرين وحبا ما ننوجينو جهلان أهينو إن يسن كل عذر دارن بريتو أيلاس عرض على وبلنتا إياه وقادما مركب بلنتا إياه إلا الرميا إذا إياه رحقو إذا أيده القرآن كايا حديث تبع أيقحه لأن والشفاعة في ضرعة فطرة, فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة tooxidka qalbiga ruuxa ku bunten ee ku soo dhalanayo waxa uu ka jooga oo uu ku salaysan yahay ballantii Ilaahay subxana wa ta'ala maalinta uu la gale xalkiga maare ballantaas uu ka jooga maana xayl ruuxa markuu isaga yar dhasho asoo qalbigiisa fishiska iyo ballanka marka dhaar lagu adkayo ayaa misaaq leenaa wal misaaqo ballanki iyo fishiska alladi midkaas oo aqada qulloh allahu qala taala quraay min adam adamu qaqar wa durriyatuu xuruurtiisa xaqqan isaguna xaqqay hadii ka sahih ay ku yala wa ganebi musallata allah sallallahu alayhi wa sallam oo oranay waa ka fudud waa ka fudud ayaan ka cabsaday oo aan ka dooney waxaan ka dooney balna waxaan kaaga qaalay adoo dhawarka aadan ku jira in aadan cidna wax igu darin oo wax ila wadaajinin waad ne ku yaalaway markay isaguna وأحيالها معنها معتقدات كذبتكم مُؤمنين تائين رميان لوبهيني وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وقد علم الله الله وحده أُجادى تعالى كرهيل فيما لم يزل وحده صن هريق جزول خريب السد أُجاد وحده عدد من يدخل الجنة جنة عدد الجلي عدد كجنة جلي أنت يهين وعدد من يدخل النار نارته عادن تجلس ينبوء قالي جملة واحدة ضدوب وقول يعني واحد ويا جملة واحدة الله سبحانه وتعالى ابت كستور جنر تجلس أنت يهين عادن تلاج بجنر تجلس دهونه أنت يلاج بس نارته جلدهونه خريب وقل وقول سبحانه وتعالى ووقسوني هاي فلا, فلا, فلا يز فلا يزاد لمكرنا في ذلك العدد عدد كاسقأ لمكرنا ولا ينقص منه لا جملة مستقامة عدد كهرين إله قدر في الأزل خرين أقوه جذي وأحبنا الله جنس قامن ويحنا له زيادة معناها جليتان كتشن هذا يا نار تجليتان كهذا علم إله قضيه سيقدر كي سكوه الرسال شيء عضونك وسكلا إمان كرايو على ما نان كرايو ما أؤها أما استوى معناه أودتي سيعقلتي سي سو سؤال كذا شو وكذلك سدا سوكلا أفعالهم أي وأفعالهم من كذلك السد والكلأي أهاتي فيما علموا وح كأجان منهم حقه ذا أن يفعلوه إني السمينيع يعني إله سبحانه وتعالى أفعاله ذا يوحى لواحد السمين دونا قريب أقرب قريب نأج وحوس أقرب لنا ما أي سمين دونا وح الروح قابضون قريب الله جل قريس وكل متكستان مسألة القضاء والقدر بهذي كل احتلال وكل متكستة خلقي كملا قريب إلهه <سؤال> أقو قدره وأه أقو قروث ولا كل <سؤال> منها رزق يسئ أجر يسئ عمل يسئ شقي سعيد وكل المتكسرين ميسر وح لفض ضئيلة لما خلق الله وإله أبوي الدنيا مركل تشجنا نو البواح أقرنا يوحى وح جميل أم ب الدنيا اللسانية كأم ب معناه بالود سكيا ليس أو معناه وح عمل كذبنا يا أفض kii lo qore waxaan ahayna wa ku adkaanaya wal a'maalu amaliyal kuna bil khawatimi dhammaadiyalkay ahanta amalka iyo natiijaduna wakolba sidii amalkaan ku dambeeyay wey amalkaa macna wax weeyaan arintadu من sa'i dawanka liibanay biqadaa ilahi ilahi qadihi suk liibanay hukumki إله ehurri ninka liiban u qoray oo guul yewana u qoray ninka u baa guuleysanayo jannagalaya washaqiyu midka durda raistay eh naar galayna eh guul daraystayna man shaqiya wa ninka guul daraystay biqadaa ilahi ilahi qadihi saninka guul daraystay يعني وحوى يقول دريستي ومعنا وحوى مردر رست. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. يعني ماشان وفكرة هلايا. مسألة وح الله وح كون كذعية. هي الضمط قسمين دونا. وح الله وح آخرة كتب العذونين. إلهي سبحانه وتعالى هروق وقالي. علم جسر وكهر هرين وأقرى. يعني وحوى ين هرين الله سبحانه وتعالى وأدوني. قريب رب يؤجى سبحانه وتعالى. طيب حدود إله أرأؤ قرى شقى ولا الله قريب. قرين إله أوصي قريب. قرين أوصي أجابه. ما حاول كواحوي على الله سويلي حال سودا ليا. الله يسرني بيان. سؤال شابك نبيك الله كل يوم يصر عمل فلا. وتدالة. أو شقيه. عد والبوح اللوس هلا يا وحي الله قرنا إله المحفوظ كأقو قرنا كأوما شكله قرني يا اللوس هلا يا ما يعني هدول شك إهانا وح أوس لنا يا أتي سكفض ضالنا أو كهلا يا أعماش أهل ولارك زندي شركي جي فواحشتي فاجيرني مدي ظلمي جي وح وح هلا نوما مدرنا ماي هدي حد يعني خير وناقل كل kaana isagu xanaab la galinayo kale ka dhigan buu jeedna naftisa diris kan kala noo waxo ك khayrka iyo taa'aatka iyo amaasha salaaha iyo tawxiidka iyo ilmiga iyo khayrka iyo masajida iyo waraagasa isagana loo sahleeyaa buu jeedna oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u fududayni marka waxa way kullayni wa shaqeynaydan oo ruux leelmu tuhran la ولا أعماله بالخواتيم وحلوا لك هذا وحل غياب الروح إنه أعمال فرد ولا سنت دون كسوقة من شريكسودة ذلك كسوقة من شري أخيرا مرك أقدما بي سنة, سنة عديد فربنا ما كسر روت الموضوع سجا إن روح ولا غياب إنه عمل كأهل الجنة السمايو أو قد ذلك أو سمايو أو سمايسيدا إن تاينا أيو يرب مرك وشنده جريتان مرك أقسم بالرحمة أو, أو أعمامش أهل النار كأول لهذو سد أنا أو كلن ت النار أنا أو كذا عكسنا أيضا واسف تقول وحلي يا رب إنه أعمامش أهل النار كعمري بدنك قط فاجر أو هذا مركي النار إنه قالوا سيدا سونا كردي منا ياتشنا دوسن كلا يا بنبي بسلاوات الله صلى الله عليه الأعمال بالخواتيم فركوا حله دون الروح الحين وسن اسكوك كتسومن طا عريز فراها بدن يخيرك إذا فراها بدن إيمانك صحيح قبلني يزن اسكوك كتسومن محي الله سبحانه وتعالى وقد علم الله إلى يوحوع هذا تعالى كرايا فيما لم يزل وح سن هريد جزول أي وح أقعدى عدد ما يدخل الجنة الجنة وعدد من يدخل النار نار تعدد كقوله جملة واحدة ضوضوب أي إلهي ووجازه سبحانه وتعالى فلا يزداد لم كرنا في ذلك العدد عدد كيسير لا ما ولا ينقص منه لجنا نصقا منه يعني وحور ديني يا قليها معتزل ذا يا غيرك أورانا يا أضون قوحا الغيابا وحيس إلهي أقرب بين سكليمات وش القضاء والقدر بديدين هنا وحيلين أضون قواسكلي ما وبالتالي عمل كيسو لي من الشنطة وكذا لا إلهنا سبحانه وتعالى علم جيسور بين او دونك وجارو chama galay oo xamal wanaagsan soo sameeyay mu ilaahay ka warheeli kara koor laakiin ka warheeli kara taala allah wama yaqulur wa kabira wa afaaluhum wa afaaluhu ma a'mashu da ismayaniya kadhalika فسن يسيره لليسراء، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسن يسيره للعسراء. سداسي. لماذا كذب ماميدون لجوف ضيئنا؟ والأعمال عملياً كينا بالخواتيم بما ديالك أيها يعني, يعني, يعني وثو عملك كثر ما له، أمبرر كثر ما يندونا، خير كثر ما خير بكثر ما الدبينا هذو معنا حمام كثر ما لنا، حمام بكثر روح الجولستي <سؤال> كلي بالي، من سعيد وان كل بالي بقضاء الله إلهه. فالرب بأقدره رئ وقرئ، والشقيون كأرض الرستنا، من شقيا من شقة من شقي وأن كل أرض الرست بقضاء الله إلهه قديس قرود الرست. يعني قضاء الله أم بكل أرض الرست، وإله سبحانه وتعالى هذوبه من أرض الراس، وأم عنها هذلوه، وأنارج وأقرئ. يعني أؤينه معناه أعمال حسنة ما يو أو نجب أؤينه سمايوس أُخر محوه عذابيا خرائص لذا وقصوا هذا بسلاط القضاء والقدر خرائصه تلماني يعني وحوى رب سبحانه وتعالى شرك وغدرة إيراد الكونية دونتان كون أُن إله دون سبحانه وتعالى إن دونا لكن هذان ما جاء ما جاء كما رب سبحانه وتعالى وإيراد الكونية إيراد الشرعية وحلا إيراده إرادة شرعية هي إرادة كونية شيء ابن آدم كأتوافق صورتك شاء ولله المثل ولا على ابن آدم كأروح على غيره شيء هنا دونته هذيقون شعلة ما شعلت وأن دون زا هو كذا واحد أودون زا وحويان لمصلحة أو دسلاه أو كره تميزا مصلحة كلا ت يضن كلا تؤذى أو كره تميزا أودون زا مثل وحوي نفطا داود الخلاج يعني وحوي ونعزى wa ma'isa macluu macnaa wax weey ma'isa ala raalina kama haddana maca dalika wadisku qasbi oo wadonisa doni tan kaga iraadada iyo jacaylkaagu markaa waa kala tagen wadonisa haddana macayri ma hadu donisa oo isu siinaysa ma jacaylida li galima la ala u qadari fo wuxuugmiye hadana ma uus chaala mana u doonayo gal kara galima ka muusan doonina iimaam bu ka doonay muhi ugu kalmayn waaye oo muumin uga dhigi waaye ila subhanahu wa ta'ala hikmadiisa baliqaba uu Allah subhanahu wa ta'ala dalim kumaa i'adlibu Allah subhanahu wa ta'ala ku sameey ninku iimaansii oo mu'min ka digana Allah subhanahu wa ta'ala sama qalbu usamay oo fadligiisi umu wax ka siyay sidaas way Allah subhanahu wa ta'ala wixii sagal is kale ninku doonana uu si ninku doonana waa u diiday aadibbuuna سر الله إله السرتي سوي تعالى قراي في خلق خلقي, خلقي سرح سر سرث إله خلقي سأقولي هاون يعني القدر كأيقظه وسر لم يطلع موسى ضال على ذلك أرنك دشيس ملك ملك موسى ضال عنين ملك عص مقرب لده. ملك إله أتي يعني كدو يعني كدو وإله أتي س منزل كله مأوج ولا النبي النبي موسى ضال عنين المرسل أولى يعني ملك حيث لبنه اله البد reve يؤيد ت له homepage ف연� twenty is, رسو تضيفل adalah tirش رسو تغيرهية probe بشكل الكيل there,رسو you lucky this area??? فملكières that's a horrible model ndry's are Messenger Heulah iурahuy he's a Humanaaf 17abкой ein wasn't black new,CHN healthcare he'd be dead a richtig terört six Dumas ما Jarin хозя and his not alone am in sh ella? zero! و será dses Muhammad's لكن الدنيا ذو إذا قضاء إلهي قدر كيسو مدل الشرع يعني التناقضات كأي كمتائم معنا كل بقضاء الله وقدره لم يرد لعمط على عن انصرت إلهي على ذلك أرنك دوشيس ملك مقرم ولا نبي مرسل ملك لدوهي هي النبي اللذر من نمو أسنط على عنه وحبك موغا إلهي بأقونتها سبحانه وتعالى والتعمق كحيرانشو هي والنظر في الله فير في ذلك أرنك احديث الله فيريم لغا فيكيرو qadar ka ilaahay in lagu xeel dheerado oo la dhex galo oo la dhumbado iyo fikir laga fikiro darii'atun way arrinka isagi darii'atun wuxuu cid u يعني السلم كي سي يا سيوي ودرجه الطغيان حد جدوك جرانجردي سيوي درجه يا سلم يا ذريعه كل غدو واشيقه شيكو غاسيون شيقه ساتو سي هيش شيقه جرانجررو اما جيدا نو فالحذر الحذر ببارك شي يقول الحذر الحذر فالحذر ديكتوني فالزم الحذر ديكتوني قادو كل الحدر الدكتوري أعطنا القادة عن ذلك أرنكاك قادة نظراً في رؤى في رسوم في رؤى في رؤى في رؤى وفكراً فكرياً أعطي فكرياً وهو صوتةً شكيس قلبها أو شكيسة إياه خواطر قلبها وكو سعيداً انتبه معناه وحوية الدكتوري أقوله قضىها إله إياه قدركيس معي لو أصير أن لقاري كدوم قوشة ابن آدمك حد إلهي حد إذن ما أجارك ريسه سرت إلهي إيقضيه سي قدر كيسه إني فهنته ما أجارك ريسه مارك فإن الله تعالى كره يطاوى الضوبيب الشيخ علم القدر قدرك كعلم جيسه عن أنامه خلق جيسه وقضوبيه خلق جيسه وكقر يوم وكالله الله وأن هاه موحو نكرم عن مرامه رابنتيسا وكرم إنا الرّياضَنَ قضَاه إلىه قدر كيسكوت حلُّ شيئا إنا الجَلَانَ والهَلانَ تَأَنَّ إلىه وَأَكْرَبَي كما قال تعالى في كتاب سيد إلىه بأويري لا يُسَألُ لَمَوْيَدِي أَلَّا عَمَّا يَفْعَلُونَ السَّمَيْهُ وهم يُسَألُونَ أَيَجَنَ وَالوَيْتِينَ يَسْفَ الله سبحانه وتعالى شيئا محدوسا سمايا شيئا السمايا إلا أن قضي يصير قدر كيسوي محاط تأو قدرتي كان محاط قال وجدتي كنا مسلم وجدتي كان إيمان أسيزي سيرنا مسلم ووردتي لا مويدي الرّبي فمن سأل نينكي ويدية، لمفع على محو سيد أسمين نينكي له، أسوأ عش كانا، فقد رد وثعلية حكم الكتابي كتاب قلائ حكم كثي أيثعلي وديدا، كتاب قلائ مكور تجمع، ومن رد نينكي عليه حكم الكتابي كتاب كحوم كثي نينكي كور تقو وديدنا، كان وح أهنا من الكافرين كتاب نينكي ديدنا يا انت والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخدلال حضر كإلا أخرج سيلا يسوك وهي كجد جاية مسألة القضاء والقدر إلا دحق لهم إلا دحق لهم السيدة فرق وأيغوفوا قاعدين محايا اليك ومسألة أخضر ما تكون أخضر ما تكون شيخ له هدو سريه أو علم الغيب ويهي. انت شرع وكوسه أروري إن لغوك عب لكن عقوش هذه اللي قسي دايو سيتضل وسي دايو والغول wa hala lagaa yaa deer ala is soo qaban kare marka inta in lagu gaabsado ayaa habon laakiin ku fogaashaha lagu fogaansahay waxay keenaysa إن al haqi ka fogaato oo aad ka dulubto oo lunto oo amwaj ad-dalal macnaheedu amwaj ad-dalal ah inaad ku fakkato ay سير تا إله إيه قدر كي سلا دحجل ولا فيريعي ذريعة يعني ذريعة وثيلة توني وح وثيلة تحيق بقجرسينه للخدلاني يعني جلدره هنا جلدر رأسه الضباري كمطه وعندك عادش هو كن إلهي نحرستي سلا جاح وشي حنونك يعني سلم كي شيء ودرجة الطغياني حد جدبك استعنت <تسجن> درجة ديسي يا الدرجة ذريعة وسيلة واسمعلوه يمان، وحيقول اسمعلوه خذلان يا حرمان يا نقيان يقول اسمعلوه، فالحذر فالزم الحذر ديكتوني قاضو أو لازم كل الحذر ديكتوني أرنكا قاضو من ذلك أرنكا استعنت، يعني قضاء اقتصرت إليه حاجة ذا كديكتوني قاضو نظرا في رأي وفكر في كيد وصوصة شاكو يعني وسو على حديث النفس شيء عن نفطك وغشة كأنه في قلبي القوة رعيه لو رئي هذا فإن الله إليه تعالى كرياه طو وضوي نبيك وسلام الله وسلام عليه يعني وحوي سعابد مركل أشكن إنه قلبي جودك هيلايان خواتير وسو صو كوسوع عز أو شيء نفوقوسو رديو مركل قارقود وعكسينه muhiim sidaa ugu qadaray waswaasiyada noocaas oo qalbigooda ku soo dhacaya markay nabiga waydiyeen nabigu wuxuu u huriyay markii la waydiyeeyo wuxuu weeri oo arin gaasmiyad heleysan xabuur iyo jeerale markaas nabigu wuxuu rasi sallallahu alayhi wasallam waa mahdul iimaani oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam waba iimaankiiba mid ka samara أولى بوجدة دعية، إذا لكن دت كأقولي ذيك كجشقي وحيلهاز، ودت كإيمان كله سداس بمعنا. فكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حال داس وكلا دويدن قرسيه إله كمان قال سبحانه كان إسكح العلب كيس، وصواك سجع القلب يا كرلي كرن، حق غير ذذا دين أنا وأنقال نامن. فإن الله إلى تعالى كنا طوى وضوي علم القدير، عن أنام خلقي سأيو كضوي. وناهو وناكاهي عن مرام الرادينتيسا يني بااد يني كما قال تعالى في كتاب سورة الله لا يسألوا عما ما يفعلون لا ويديو ذو اله سمي او لا يرادم قيسه اسمي وهم وهم يغنا يسالونا ولا ويدينيه يعني واحد استوى أضون لما فعلت ولا نعيم الله بقدر ما قال يا سبحان وتعال فمن سألنيك لما فعل مستقسمين إنك إلى هذا فقد رد وردي حكم الكتاب كتاب قعود كسي يروح ورد الكتاب قعود كسي أشرع يجيب الردي ومن رد حكم الكتابي كان من الكافرين فهذا متكاسي جملة ما شيء ذوكيوي يحتاج بعيا إليه سياحجده من شيء روح هو اسغو بمنور من نور ياقلبي قلبي جسل ومن اولياء الله لله اولي دي سكه يعني اربها اي كاسوشيكاي يا معتقداتك يا اسوشات اولي ده اله اي قلبك يودل النوريي وحاي او باهناين او وهي يدره درجه الراسخين كو معناها وحو هيان راسخينتا الدرجودودي وي, راسخين دي وي العلم علم علم الراسخين يعني واحد يتطلع علمي كو سغناदय اي ااد علمي غو يقيلا درجدا اي غادان وين العلم محايله علميغو علماني لاوي علميوي علم علمي علمي غا موجود موجودن شوغا في الخلق خلقي غا دحديسا جو علمي خلقي الله سبحانه وتعالى او فري او خلقو اوغيين وا علم علمي او مفقود في الخلق خلقي دحسي ilm uusan xalq u gaadi karin allaana uusan uu ogalaanin wax wana uusan ka ogeysiin ilm علم qaybooday yaacni ilmul ghaib iyo ilm kala oo علم xalqiga uu ogeeyay labadaskuu ilm ugu jiraa fa inkaarul ilmul wujudi ilmigi joogay oo la diiday kufrun والدعاء العلمي علمي شيغشدي علميغي المفقود الى لا اى خلقي ان لو فورينا كار روح شيغتا اسغونا كفرن علم الغيب كان نينكي شيغتانا اسغونا واغالوبيا marka wuxuu ilaahay qariyeyna ka gaabso wuxuu kuus macnaa wuxuu adoomada siyeena baro oo oogow أو haa ولا kirino الإيمان wala yathbutu al-imanu iman علم جي توري إنه نروح واقبلا ميّان، وترك الطلاب العلمي علمي رادين علمي المفقود علم الغيب كلا لعياه إنه نروح وقطعه كيف إلى هسهود كي وسوي أدماد السياينة إنه أدم كبرته واقبلا تا أكلاده تأمبو إيمان كوكسومي كرابليه مرك مسألة القضاء والقدر وعلم الغيب كوي. علم الغيب كمرك فرح kaybt lagaaga ogolaaday ee lagaaga sheegay waxa weyd Rabbi horu wax u qadaray horeena waxa uu wuxuu uumiyay horeena waxuu ogaaday horeena waxuu u qoray intaas lagaaga sheegay kayf aad ii mar inta من روحي هو اسقوا منور من النوريه قلب قلبي سلال نوريه ومن اولياء إلى الهي الهي إله اولي على سبكم تعالى قرى وهي درجة درجه هو معناها درجة فاسقين كو معناه هو هو كسغنا دي درجاته يعني في العلم علمي كسغنا يعني داسكو علمي كو فغاله وي ااد معناه علم شرعي قويا والراسقين في العلم كو الله سبحانه وتعالى لأن محايا على علم علم علمان لوعلمي علم علم جاسو موجود تشوفه في الخلق خلق يتحدث مخلوق أيقاناره الله وبري وعلم علم جاسو مفقود ولا في الخلق خلق يتحدث وعلم الغيب كوي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صدق الله سبحانه وتعالى قل لا يعلمهم في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني علومت إلهي متعتك لا إيش علم الموجود إيشوري علم إله خلقه كبرى كتابه سند كسرد جديد ريسه كفر قال والدعاء العلم الشيكشلي علم المفقود إلا لعاه إلهي وسن أدومري سؤثر تتنين من كفر تطورك على الموت علم الغيب منك شيطان وقالوبي وقال الله سؤثر تنينك معنى واحد والدين وقالوبي ولا يثبت الإيمان حتى نبدو صلوات الله, وصلاة الله, وصلاة الله عليه أنبيانا إياه ملائفة كل موت علم الغيب رحبكا موت واحد على واحد كوء يمتر واسه إله كوء يستيامه وكذا هذه أنبياني لوح وظلان وآيات ااياك اي احاديث اي اجماع قد يسلف في كل بلد الاوغلين هذه ام بيذ منزلنا يا من منين اوليدي محضرنا الزهر اوليدي يضبط علمنا على يعني عجيب ايه عن علم حتى على هين واستحكى في جاره وجنا حتى ضواحي في كو ضقمين إن لااغارسيه منزله ملائكي اي انبياء كل كوره طبع وعلم الغيب في إله سبحانه وتعالى غيطال على يا ليلة دمار وشياطين وقواتك ولا يثبت الإيمان إيمانك مصد ناظه رماني الأبروحة إيمانك ثم مصد ناظه إلا بقبول العلم علم أقبليك الميانة علمي الموجود بإيكي كتابك يا صلى الله عليه وسلم وترك طلب العلم علم طلبك علمي المفقود علمك المفقودي علم معناها ان اله الشيخين وخلقه وزبرنا ذلك يرى الذين يزون اسكدايو وعقلي يسوسن قاري كارن وسنجلين بالو سنت بكارين معنى هو انه قد جلوا ونؤمن باللوح وحلم وبالجميع ما فيه قد رقم ولو استمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن لا يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ما أقول له هذا؟ أصوشي أهل السنة والجماعة كأتباً كأتباً ونؤمن واحداً رمينا باللوحي لوحة أيان رمينا والقلم قلم كان قلم كان وان رمينا كا وبجميع ما وبجميع ما شيء شيء قد فيه يعني في اللوحي قد رقم شيخ الصوّة الله حديثه هو قرآنا، ومقادير فيله نوانه مني. يقولك أقل لبا أصل أيقكها ليوصوش، أم إعتقد كأن السرنا والجماعة كم إذا مدوح وين وي. كتاب الله سبحانه وتعالى أي ساروري يعني بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. الله نواح له لك المخلوقات كونا هي مقادير تضربي وفقر سبحانه وتعالى. لوح كذا لون والله المحفوظ كميت كليلا ذوي في لوح المحفوظ. لوح كذا لون قلنا مشي. شيء فقرناه ويرته مؤ تيره وإلى سبحانه وتعالى مقادير تيسى مخلوقات تيسى كميت. والقلم قلم كيسينا وحلول كذا. مركو إلهي ila maqaadirta ku qoro u damay أبو abuurai rabbi subhanahu wa ta'ala qalamka abuurai markaas waxa uu ku yiri waxa qorta sida xadiiska abu daawud iyo qayb ka soo raadinta xadiiska waad anu saami sahiha awwalu ma qalaqa allah alqalam qala lah uktub markaas uu u rajsa subhanahu wa ta'ala markuu qalin ka abuurai ayaa waxa uu يعني مقادير كل شيء حتى تقوم حتى تقوم الساعة شيء كسا مقادير تيس يقام تي كل عضانه يقياد تيس يكل قرب إلى قيامه أيك إستاجي سما إلى قيامه أي كبعيسو وحلا وحد عضانه والمقادير تذا قرب رب الكون سبحانه وتعالى ما تقلم فكسل إذا لو قلم عام أوه مقادير تذا قلمك الجوف ريوه بعده للعلم وحيد موجود عن قلمك ساميته على سبحانه وتعالى كل أرتي نون والقلم وما يسطرون قلمك ثع وامتها مخلوقات في كل جذوق رماديتهم مركى والصواف الصي هي إنه قلمك يعني واحد ويان أحد تلك الصي عدين سنوات روي من دون شاء الله تعالى نصوص ربنا مكتور واحد لكن حوارنا داين الخلاف يرقدشروا قلمك يا عرشك قادة أبوك كوري ما الله سبحانه وتعالى مرّك ورا بوري ومخلوقات كأن لهوري مثوى لهوري وعرش كوري واحد مدايني معناه حويان يعني هالراجع تهاي إنه عرش كوري وأحرفه تطية حديث صحيح كتب الله مقادير الخلايا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وعرشه على الماء كتب الله مقادير الخلايا الله سبحانه وتعالى ورا بوري خلاء إغلى مغاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أنتم السماوات يرونك أبورا كنتم كل كن أسرقون أي الله سبحانه وتعالى مغادير خلا إغلى قري. مركاء مغادير قرها يقلم في قرينا عرش إلى سبحانه وتعالى بيوكتك الريمان فأنا عرش على الماء يعني عرش يضرب سبحانه وتعالى بيوكتك الريم. مرك عرش أبو أبورنا مرك أيه مرك على جرناه ومعنا وحويان وقلم قري حديث هذا. صلاة حديثي أوردي الشذرة واحدا هذا القلم كأوري والله عالم الصواب ولو من والرومين باللوح اللوح أيان رميين النا والقلم القلم كن والرومين وبجميع ما فيه قد رقم وحك الصول نحدي صلوخ رالله حن والرومين الترقيم بمعنى في لو وحكي معنا وحويان والطور وكتاب المصطور في رق منشور والبيت المعموري عيد والبحر المستجمع يعني مرقوم كأحلى إلى شيء جل قرآن إلى ذا معنى مرقوم كشيء جل اللي قريبا إلى ذا مركو واحد قصة الله المحفوظ في الوكر إلى هي وأن رمي نيء أي شيء إلى هي فلو اجتمع الخلق خلقه هذه أي سطعا كلهم ضمانت أقلم ربنا بمرتجد قلم واميت عام كله مقادير ترى كقرى أقلم كله واشنان إذا قلمكم على الروح مرتجد yaanu way loogu qorayo taaliibtiisa iyo wuxuu gala iyo mac tahmaashin galo qorayo qalin karo sayr wax jira ku tiro yaani malaa'ikta markaas ku qorayso ajishiisa iyo umrigiisa iyo shaqiimiyaha isoo suciidiyo ayada marka aqlaan dhawr aya jiray oo macna waxa weyn soo ka soo aroray falaa istama ahade kulwan على شيء شيء دش هذا شيء كتبه الله الله قريت على كرهيه فيه دحدي سوق قري أنه شيء كائن أن يهمل دعائه أهانيه حبي سجود تقال وسجع شام برصان ليجعله سيغير لشيء غير كائن متدعين أن ترين إن كذبنا ذي قد دي يركو كلمن لم يقدر عليه ما يودك وإله قري أو قدري إنه رعيه وإماني خلص جميع مخلوقات كوننا هذه سوّت ثقانا كوارثا وديلا أو كذبا مذا بالعلم ما يذكره ولو اجتمعون هذه كلمان كلهم مخلوقات كوننا هذه على شيء شيء هذه كلمان شيء جسون لم يكتبه الله الله أوسن قرنته على كراي فيه دحيس شيء أوسن إله قرنباء ليجعلنه سيء وقد ذكر شيء كائن من دعاء هذا إسرع ترى لم يقدر عليه هذا ما يقول كلام وليس إله قرين أما قريب إنه صديق هذا إسرع ترى إنه معناه ما يهزيكنا جثة القلم قلم كيوان بما شيء كيان جري هو كائن أهان إلى يوم القيامة إلى ما نستطيع يعني مركو قري وح كسق ريد ولا إله تيما ولا يجروا أيو قلنك مرتي إنك خذ دي نوائجك تي قلنك والله قريالي ومعنا وحوي وراغدي وقري يمشو حقري والله قريالي وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه معنا وحوي وف كولا يعني كتاب ذا يقريدان كمقادير تخلائذ للقرائن ومرحلة مراحشة يعني وحوي قدرك ككميلوت مراحشة قدرك ك مرحلة كميلوت يعني الى سبحانه وتعالى امره رشيق يعني علم ديسه اي علم على سبحانه وتعالى اي فكره مركه كدينا رب سبحانه وتعالى وقريا مركه كدينا رب سبحانه وتعالى ودوليا يعني إنه ضعه مركه كدينا من ويا ولا سمين يا معناها وحي واهال يا مركه ربي سبحانه وتعالى وخصه هي تفاصيل الخلايا ولا ما نضمن مرك شاء الله تعالى مركه مره هدي الله هو قدري هو قياسه سبحانه وتعالى هو قري مقادير تخلائق ذن أخري معنا وحوي رب سبحانه وتعالى أب أبي وح الله وصدونا ما كونك راعي وح صدوننا ما راعي خلقه هذه سهطا من قال درى شي شيء شيء غير هنا كونكن كأهسيان ولا أصدون ما أودي كريه كل وضع سهطا ملائكته ضعيف رسله ضعيف جمادات ضعيف كل هذا سهطا ما وح نصدي أصل أرجاء سير حديث ابن عباس حديث حيحة نبي كوله صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات كلمات يا ركبر نبي كوله صلى الله عليه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطع بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك يعني بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني وحو نبي صلوات الله عليه عليه كلمات وصوشة اعتقاد كثملة أيضا ضريء بن عباس وحوكوير كلمات ميانا كبرين مركعة صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك الله حذب وحذنا يا rwaayka qof yahay xifdillaa tagido tujahaka xortada kale isay Allah subhanahu la ilow isaga calaada qabanaya arintaada asaga kale ila Allah subhanahu wa ta'ala kuu kalmaynaya marka aniga waa hadlo ogaata ummadu oo haday isu tagaan oo isku taheelinay shay uu kugu taraan waxa kugu tari karaan illa uu xillee ku qoray mooya wax kugu ku waa oo waa اقلام تيلا ورقي والوقف يليه او معنى ماعنى له وقريي وي دا سا الله النبي عليه الصلاه يعني هذا الكمشن كل يلا قم بمعنى واحد له معنى هذا حديثو حديث بمعنى واحد حديثا مقتبس يو فلو اجتمع الخلق خلق وهبي اي كلمان كلهم ضمانت على شيء شيء يشهد لكلمان وي سوتجان شيء كتبه الله كتبه الله الله قرء تعالى قرى فيه شيء دحيسه هو كو أنه في جاسب كائن انيه من احاليا او له له لي دعاء ليجعلوا سيوي يهلن دراجه هذه اسو تغان اني كان غير كائن لم يقدر عليه ما ولو اجتمع هذيك كل الومن كلهم ضمانت على شيء شيء هذيك الومن شيء شيء شيء حسب الله الله تعالى الله وصل فيه حديث لا يجعله ليجعله سيوي على شيء دراجه هذيك الومن كائنا من هذا لم يقدروا عليهم مئة ورثة يعني لا إله إلا الله تعالى إرادتي سيقدرتي كرم. قد مقدر كلام وحكم ورثة كرم خليه يسامحه. جف القلم قلم كوائن بما شيب كل أنجاري هو إسقب كائن يعني وحوى أهانية إلى يوم القيامة إلى قيامة الجارمة. مركو معناه قري وحلا وشدي ذردا أي أنجاري وما أخفى العبد مرد أرنفسيا يهرب وحلا وقرا الله وتخلوصي ومقادير معناه ما عيزه قري الله قري وما اخطا العبد الضونك وحي الجفاي او غرمه او ثيغا لم يكن مؤثلا احدن مصيبته مثل دعامس احدن مر نوابو سورتغل ما انو اصيبنا وما اصابه الضونك وحي اصيبنا لم يكن مؤثلا احدن ابو سيكه سوغ تابلوشيس ليخدي اوميد قفيلها ما معنى هو تحدث أو تقدر لا شيء أو تقدر تكتب ويحلو قرين وأكون بعيد عنها ما فصروع عنه يعني مسألة لم يعتدش كمان على سلالة دكت المسلمينها يعني مسألة الإيمان بالقضاء والقدم ودرك هذا إذا لا كذا عذر رفر بدم كداوي قلق كأيو خوف شجاعي اي الجسم نفر بدل اي سي جرعه بيدل ديران وحوي اي جلس فعال مره ذات ابتهي وح الله وخي كو اصيب لا انه قرن له وحان لو يعلو حوي ان لو قرن انه سن كو اصيبني محبه تعظم الله ان با تعظم سبحانه وتعالى معناه وحوي تخلل المدينه مهما عقلنا قلبك قد بعيد سنه او همت تعصت او تدم وحوي مدتروش ي حتى كدي واحد وأنا واحد هيتسمعني أنا واحد ويجار هذا في إيمانك إيمانك وما أخطاء العبد يعني لم نسأل على سبيل الحديث يقيم كمن واحد يعني وعلم بأنه لم يكن لي... لم يكن لي... لم يكن ليصيبك يعني لم يكن ليخطئك ما, أص... ما أصابك مم. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاءك لم يكن ليصيبك ثالثة معناه وما أخطاء العبد أذونك ويجار مرة او سيغا لم يكن موصن هذان ليصيبه مثله مرنبا وما اصابه وحي اصيب لها أنا. وما أصاب وحي اصيبا او كو دعانا لم يكن موصن هذان ليخطئه 100 جرام مري لها وعلى العبد اظنك وحواجك اي علم انه أن الله ان قد سبق انه هرمري علمه علميس هرمري في كل كائن وحتسو اهاندله علميس انه من خلقي خلقي فكمل وقت صلئ دوله إنه علم الى سبحان وتعالى الا كورهي سدا ان ذلك ارنته امرك الله قدري بل كو غار كد ابن تقديرا قدريد محكما اولسغى مبرما اولغوي ومعناه واحد ان لو ليس موسنها من فيه حديث ارنته الله قدري اي وسغى اي غامي لم يكن موسى نعنى ليس موسى نعنى فيه دحيسة ناقض مدبورية من التكتبة ترى أو إن ولا معقب ولا معقب مكدب السجنة ماشروا معقب كرة والروح هذا الككدب السجوة معناه هذا ما كرة كدب السجة معناها البرية أو معناها رحويان وحكي شيء ولا م كرنا ولا مغيرة مدوري أنا مشر وكبر روحه لا لتكو بدل ولا ناصه مد معناها وحوي إمنا مشر وحكة جوين كره ولا زائد مد وح كتضر كرهنا ومن خلقي خلقي سكمله في سماوات السماوات سناحجزكم سجنا وأرضه أرضي بلقي سناكم سون يعني وحوي ليس ناصض في سماواته وأرضه بلق إلهي يستمليسه عسكر دوتي كرت عقومك على الله سبحانه وتعالى أوبرين كرت أو معناها قدري ما أكترته سلاو الله وقدر سبحانه وتعالى يكبل إذا علم جلها بنقوله سلا علمه يعني إن منك إن منك إلى الغللات القديئة أيان كرتى ورب سبحانه وتعالى علم جيسو إنت سنحوادثه الع مقديرته الع كهر إنه علم جلها كهري أرناك إثيق أيان كرين قدرية النوع عاصلين تقريبا واحد لواء انقراضي ويدماسي بلا أي علم ذو ومعنا رحوي إلى ذا ربي سبحانه وتعالى مبأ أقعدن بأشياءن مرقوا أبوري مكون عليه مومك معنا أي نعدي يعني قللات الغدرية إلى ذا أيام معنا أمين سانشري الله لا وعلى العبد أذون كوا واجب و أن يعلم إلنا أقعدو أن الله أляет تتسبق إلنا هرم علمه علم في كل كائن كائن كست وح كست في كل مخلوق ومن خلق خلق جس وه كسوء حالي ربي سبحانه وتعالى علمي سونو كوري فقد در ذلك ارن جاء الى قدري تقديرا قدره محكما او لسغي مبرما او لغوي ليس موصلحا فيه كدحديث قدرك اسغا اناقدن يعني مدبر يامر ولا معقد من العربيان ولا مزيل مد مشرو ولا مغير المدورينا مشرو وبدلا ولا ناقص مذ معناه وحقنوس قاميو كادم ما أشرب ولا زائد مذ كرد من خلقه أو خلقه سكمله في سماوات السماوات يسدا سما سنا والأرض يرل كيزمار وحقناه وحق يسدا سبين كراي ما أشرب ربي سبحانه وتعالى محي ما الله أديك ما أشرب أود أديك أنت ما أشرب أود أديك أنت الله سبحانه وتعالى لا معاقبة لحكمه الله سبحانه وتعالى وفق حكمه أي كذب يتكتم لكن مخلوق مخلوقه يجوب قانا كجدا أما إسماعيل لمده الجدار أو مخلوق إسمه كلا كذب يتجو كحقه بل أما هذين مخلوقه وكنا قد الله سبحانه وتعالى أي كذب يتجو الدار أو يدين زور معناها يعني ويحاول لا نحصى التميزون وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته وذلك أركان إلا رمي علم الإلهي يقدر كيسا إيئن المقاذير فقري أرمها لجسو الشيكي من عقد الإيمان إيمان كبنتي سيكمت وأصول المعرفة قرشد أصول الشيديوهي أعساسك قرشده والإعتراف إيقرد بتوحيد الله ألا التوحيد كي سلق وتعالى كي لقره يوم ربوبية رب نماذي سلقره إيادن أعساس كيدي أصول الشيديوهي كما قال تعالى سيد إلهي أور في كتابه وخلق كل شيء وحث إلهي ري فقدره مركز قدري تقديرا قدرت الله قدر سبحانه وتعالى يعني وحيان تقديس أصل كسوح للهلاذ بمعنى شيء قولة شنقوين شنقوين بلايل يعني شيء قو قياسة أولع لها هي قابلة لصغير لها مركز للدتشيو ساسة تقديس لذا أصل كذب. مركه ربي سبحانه وتعالى حوادث اي تفاصيل ما اهكيه اي دودوب اهانو no ogaaday eh hadaf ka iyo goor uu dhacayo iyo daraf ka كل doono iyo cid uu ku dhici doono iyo saacad uu dhici doono iyo qab ka u dhici doono iyo wuxuu ka tagi doono iyo أمر roogi قدراً مثل قدري قدر مثل القدرانبو أهدي مقدورا أو القدري قدر هريل لو قدري أيها هذه هي الإيمان وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى بربوبية وكو تصيح إن الإيمان بالقضاء والقدر إن العلم إله إنه كهري إنه كمتها من أصول التوحيد من أصول الإيمان إنه كمتها ورؤون حقوسا إثلانيوز صورة قالها إنه الرمية ayat tan ya hadith ki jibril hadith ki dara jibril nabu umma ti sallallahu alayhi wasallam udi chiri yani wahwa yan iga warran lucheeda عليه nuhuya annab udi chiri sallallahu alayhi wasallam wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi yani wa bil yawm al akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa إيمان كالروح علماء وعصحي بالكلية حدوثاً رمينا هذا حديث حديثه حصوعة روطي قلت المعامل تقول لها قدر يدى إنه يجين مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة لما أنك قدر كديد أمضى تعطى مجوس تيريوه تيريو. قلت المعامل تقول لها ديني قلت المعامل صلى الله عليه حديث حديثه ملكة وعلا دعي لكن بعضها العلم يبعث تحسينية وإلى درجة الحسن جالس يقرأ روايات كثيرة وذلك أرنك من عقدي الإيمان إيمانك الجندش ليس أيو كمي يعني من عقائد الإيمان إيمانك عقائد ليس جندش هي يسمونك إلا جمعة كذا أيو كمي المعرفة هي أصوش أصول أساسيات كذا وجوه وين أيو كمي والإعتراف وأصول الإعتراف يعني القدرة لقراء بتوحيد الله لك لأهانتي سئيا وربوبية فعلت رأي وبروببية ربي ماذي سلقت رأي؟ أصول رأي كمته الاعتراف توحيان يعني ومضاف إليه مضاف كثلا جويون وأصول الاعتراف بتوحيد الله وبروببية سؤال كما قال تعالى في كتاب سؤال الله يؤر وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله سبحانه وتعالى شوى البؤابورئ وأنا قدري قدري وقال تعالى الله يفعل وكان وفعل أمر الله الله أنجزه قدراً متقدراً أيوه هذا مقدوراً أولا قدري فريباً لو قياسي أولو تشانجوي حظاً وحوي إلي مركاً أركاً نواء فلينتي مقالضة نواء فلينتي لكن تشانجوي في قدرينتي سوري أولريسي فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيما لقد, لقد, لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيما وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيما مر هذا عارم كسيد على مركب الدين تأركان تيري أساسيات تيري. أقول لهم سنة. بنديك دي الدين تبا أي كميتهاي فويل هلك وحوسون هذه هلك لمن عد بوسون هذه صارا هذه لله إلهي إله إله وهذه تعالك رهاي خصيم من دودي في القدر قدرك كل منك إله قدرك كل منك أسر هلك سنينه. أسيب له قدرك ويقول الأولى مثلا إلو صغو إلو هورت إنكرا وإلو الله سبحانه وتعالى أحمد هوريون وقدرين ومدوي إلو صغو خلق إله قيمة كاملة وصيد إله وحو قدري الكارو أو يسو أبور الكارو وحو أبور كارن أيضا راح ويان ضوضة كاملة إلوه سبحانه وتعالى قدر كي سلو مثلا يعني قدرين وكلا يتويم عتزل لديه مثلا إلى الآن أيام سيهم وحكهر إنه أظهر فعل كيسي ونقم كيسي هذا الكيسي أنه يساوي أبو ري الله سبحانه وتعالى أكمل بنايه وشققه سنكوله هيل يعني مسألة إذا أياكم إلى ربي سبحانه وتعالى أقدر كيسي لقلده ضماري بحيان أيها دي فروحي إذكال إلهي عن أهين عابدة مشرك ونقرأ ونارت وقليل بحيان هذا ما عد الله كله او واخ ابوورته او واخ سبحانه وتعالى خلقيسه اي قدرديثا كماخ بنان عبده تكوت تو كماصحج عجب وتزعج بدا فوال لهلاك اللي ما عبد اصولنا على ساره اهادي لله اله او تعالى كرا خصيما ضر في القدر قدرك كله دوري او وا احضر كيناي قلبا قلب سو قلبها قلبيها سو سقيم للنظر في رض رأيت أسو حاضري فيه رض كدحري سلفي قلب بوك أنتم ليه يقدر كأهلنا حجلا قلب قوى قلب قوى بقوة لصين وصين وكتصير صوت لبعيد ربع جناه ورب تجناه لبعيد ربع ملوا مرض الشهوله لأن من مرض شبهه ليله مرض يعني وحيالها نفطش عشها إياه بالوده وش ده حاجة كيمة مرضنا مرض شبهه لين هذا أدل له يوحيا له أذو أنت السائرة تسان أدل له وين هيك أيام معتقداتك يوحى رميس يوحى صفة شو إشكوف مرض الشبه ليللا لا مرضنا واحد مرض مرض الشبه ليللا مرض الشوها أصير واحد وكبكس وفي سؤال تبغى بدن ثاي لكن واحد مرض الشبه أصير واحد يتدعى بلايا كدرته لغوي بكسل أنت بدن ماك مركب قلب بوكا مين كان ليه إله كدر كيسكورة حجالي لقد إلتمس وحورادي بواهمه اسمه سينت زوج كرادي يملجة سرا سر أيو رادي كتير من الله قريء في فحص الغيب غيب الرادياتي أيو معنا واحد سر قرصون كرادي في فحص الغيب فحص واحد لشيء ق الله باره تفحص يعني شيء ق بارس الجسمية روح مثلا واحد ويان مركب باري تركيا عذرنا باري فحص ملينا مرك الغيب كبارد بيسي أيو كرادي سر قرصون أيور رادي أسوى غيب على سبحانه وتعالى الرادي يبارك لقد اجتمع سوء الرادي بوهمه ما هي سوء كل رادي في فحص الغيب غيب كبار بيسة سراً سر سر أيور رادي سر تصور كثيرا لغريء أو قرصون أيور رادي والناس يصورونه يعني وحوى قدر كإنه يس سر الله في خلقه سر الله سبحانه وتعالى خلقه سوء كل شيء عدنائذ كورين أو عاد وثؤه هذي بما قال بالسوى ما قال وثؤه لدرادس فيه قدر كالنحن يدعوه كي لدرادة يا ايوه وحفوء هذي أفاكا بين أبو البرنة أثيما وذنبيلا مدقا بين أبو رشبغا وهذا ندنبي بطلن دوء هذي بالإمارة وحسن علم الله الجاهل كي ما دام أول سبحانه وتعالى الله حي